وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعطي الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذين أن عم الله عليه وأن عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفيت نفسك ما الله مبدئه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى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 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْرُودٌ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَنَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْ رَمَّ قُدُورًا